بسم الله الرحمن الرحيم يسالونك عن الان فالق للان فال لله الله واصلحوا ذات بينكم واطيعوا الله ورسوله ان كنتم مؤمنين انما المؤمنون الذين الله وجلت إِذ تُ لِيَتْعَلَْهِم آيتُهُ زَادَتْ إمَانَ وَوعلى رَبِّه ييتَوَذكَلون الذيذنَ يُقمونَ الصَّلاةَ لَّا رَزَقُنَهُ يُ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 اِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُم بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ بِأَلْفٍ من الملائكة مردفين وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ إِلَّا مِن عِندِ كريم اذ يغشيكم النعاسه من وينزل عليكم من السماء وينزل عليكم من السماء ما ليطهركم به ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان ويمثبت به الأقدام اذ يوحي ربك الى الملائكه اني معكم اني معكم فثبت الذين امنوا سالقي في قلوب إِن كَفَرَ الرُّعْبَ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَن يُشَاقِقِ الله ورسوله فإن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 قتال الا متحرفا لقتال او تحيزا الى فئه فقد ذا فقد ذا بغضب من الله ومؤواه جهنم وبئس المصير فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَا وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ذَلِكُمْ وَأَن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 سَمِعُونَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِندَ اللَّهِ الصُّمُّ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 يذل العطا به واذكر اذ انتم قليل مستضعفون في الارض تخافون ان يخطفكم الناس أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الضيبات لعلكم تشكرون يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول لا تخونوا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 الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياء إن أولياء يرعون ينفقون اموالهم ليصدوا ليصدوا عن سبيل الله فسينفقون ثم تكون عليهم حسره ثم تكون عليهم حسره ثم يغلبون والذين كفوا الى جهنم يحشرون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 الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُم, إن كنتم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 الله سلم انه عليم بذات الصدور واذ يريكمهم اذ التقيتم في اعينكم قليلا ويقللكم في اعينهم ليقضي الله ليقضي الله امرا كان مفعولا وان الى الله ترجع الامور يا عُّذََّ نَامَنُوا إِذَا نَقيتُم فِيأَتَن فَثْبُتُ وَذكُر اللَّ وَذْبر اللَّ لَكَذيرََّعََّكُْ تُ فِحُون وَأَطيع اللهَّه وَرَسُولهُ وَلَا تَنَزَع فَتَفشَلُوا وَتَذْهَبَن حكُمْ وَصمِرُ إِ اللهَّهَ مَ الصَّابِرين ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورياء الناس ورياء الناس ويصدون عن سبيل الله والله الشيطان اعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وانني جار لكم فلن ما ترى انت لفئتين لك وقال اني بري وقال اني اذي اذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غرها الا غر ها اولئك غر ها اولئك دينهم ومن يتوكل على الله فان الله, فإن الله عزيز حكيم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 ذِهم كَفَو بآياتاتِ الل فَاقَذَهُم اللهَّ, الله بِذُنُ بِهِم إِ اللهَّهطَوّ شَديدُ العقَ ذَلكَ بِن اللهَّه لَ يَكُم وَييرًا يعمَةً أَن عَمَهَا على قَوْ مِ حتىَ يُغَيّمَا بِأَن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 شر الدوائد يعذب الله الذين كفروا الذين كفروا فهم لا يؤمنون الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهده ثم ينقضون عهدهم في كل مره وهم لا يتقون فان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 سَبَنَ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُونَ إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن ٱلرِّبَاطِ ٱلْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ ٱللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَ هُمُّ ٱللَّهُ يَعْلَمُهُمْ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 لَ لا كِتابابُ مِنَ اللهَّهِ سَبَقَ لَ مَسَّفُم فِي مَا أَخَلقُم لََسَّكُم فيِي مَا أَخَلْقُم عَذاابُ نظيم فكُل مَِّا غَالِبُتُم حَلَلًَاطيبَا وَاتَّقُ اللهَّهََّ اللهَّه غَفْمُور اي يعلم الله في قلوبكم خيرا في قلوبكم خيرا ان يؤتكم خيرا منا اخذنكم ويؤخر لكم والله غفور رحيم وان يريد خيانتك فقد خان الله من قبل فان كن منهم والله عليم حكيم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 ما لكم من ولا يهني شيء حتى يهادر وان استنصركم في الدين فعليكم نصر الا على قوم بينكم وبينهم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير والذين كفروا بعضهم اولياء ان بعض الا تفعلوهتكون في الارض وفساد كبير والذين امنوا وهجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا والذين آووا ونصروا اولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله